بُوكتو. <تصفيق> <شغفيرة> 24. أربعة وعشرون. <تصفيق> أربعة وعشرون. ستاماتراف. المواعيد. المواعيد. هل أُمِسَتْ بُسْسَن؟ هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة هل قد فاتك الباص؟ يا har väntat en halvtimme på dig. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة لقد انتظرتك نصف ساعة Har du ingen موبيل med dig? يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال. Var punktlig nästa gång. Kun dakikan filmara tilkadima. Kun dakikan filmarra kadima. Ta en taxi nästa gång. Kod saiarata usra filmarra tilkadima. Kod saiarata usura filmurra kadima. Ta med dig ett paraply nästa gång. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. امرون اجاه ليدج. غدًا عندي عطلة. غدًا عندي عطلة. سكوي ترافاس امرون. هل سنلتقي غدا؟ Hälsanaltak i räddan? Nej, tyvärr, imorgon går det inte för min del. Jo sifoni, räddan lajonesibuni. Jo sifoni, räddan lajonesibuni. Har du något för dig i slutet av veckan? fiatlatini hejati hevelus قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع؟ Eller har du redan stämt träff أو قد صرت متواعدا؟ أو قد صرت متواعدا. Jag föreslår att vi ses i slutet av veckan. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Ska vi göra en piknik? Hell Hell Ska vi åka till stranden? Hell Ska vi åka till bergen? هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ سأحملك من المكتب. سأحملك من المكتب. سأحملك من, من المنزل. سأحملك من المنزل. Jag hämtar dig vid busshållplatsen.